روحي تحبك غصب عني تحبك والمشكلة حبك بروحي جرحني واذا شكيت تقول وش كان ذنبك ذنبي هوايتك يا محبك det bachlige de